بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة حكم صبية وحنانا ملة وزكاة وكان تقيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت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 رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام زكي قالت أننا يكون لغلام قالت أننا يكون لغلام قالت أننا يكون لغلام ولم يمسسني بشرو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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جبع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا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 من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين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 أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال إني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 بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام والسلام ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قطى أمرا فإنما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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ اسْمِعُوا بِهِمْ وَأَبْصِرُوا يَوْمَ يَأْتُونَ مَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أن عن آله يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمن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 بدعاء ربي شقيا الله أكبر